ومن يقنث منكن من الله ورسوله وتحمل صالحا نوتها اجرها مرتين واعددنا لها رزقا كريما يا نساء ان نبي لستنك احد من النساء التقيته فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا مروفا وقمن في بيوتكن ولا تبرجن تبرجا الجاهلية الاولى واقيمن الصلاة وآتين الزكاة واطعن الله ورسوله انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكر ما يثلا في بيوتكم من ايات الله والحكمة ان الله كان لطيفا خبيرا ان الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات اعد الله لهم مؤثرة وأجرا عظيما